وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدو وَمَا بِهَٰؤُلَاءِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثمنا قليلا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 فمن تصدق به فهو كثارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون